فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيلنا وقاتلوا وقتلوا لأكفرا عنهم سيئاتهم لأكفرا عنهم سيئاتهم ولا ادخلن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 مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ لَٰكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ